ادى الامان وبلغ الرسالة ونصح للامة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اما بعد حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم وجعل الجنة مسوانا ومسواكم انه على كل شيء قدير اما بعد فقد اقبل رمضان ولكل شيء تريد ان تخوض فيه بجد لابد لك من تسخين او تهيئة فاللاعب قبل ان يبدأ المباراة لابد له من احماءات كذلك السيارة قبل ان قبل ان تبدأ بها لتقودها لابد ان تسخن اولا قبل ان تتحرك كذلك قلبك كذلك قلبك ولذا فان شاء الله اتكلم معكم النهاردة في كيف نتخلص من الزنوب قبل رمضان ازاي نخلي التخلية قبل رمضان يبقى نخلي التحليه وبعد كده التحليه فلما تيجي التحليه فاشعر باللذه تقول هي دي انا مش هسيب العباده دي تاني لكن ما احنا مشكلتنا يبقى عندنا نظر حرام ومش عارف ايه وايه وايه وافلام واغاني ونيجي نسمع دروس ونيجي نحط قران فنفقد اللذه فلما نجي نقرا القران منعش حلاوه القران نبدا ان شاء الله يقول ابن الجوزي من عاين بعين بصيرته تناهى الامور في بدايتها ونال خيرها ونجا من شرها ومن عاين بعين الحس وجد الألم والنصب ما طلب منه الراحة والحزن ما طلب منه السعادة أي إنك لا تخلو أن تكون قد أطعت الله قد ولا تخلو أن تكون قد عصيت الله قد يعني إيه الكلام ده يقول الامام ابن الجوزي انه من عاين بعين بصيرته اي نظر الى الامور نظر بعين العواقب يعني كل امر هيعمله كل امر بيعمله يبص يا ترى الامر ده اخرته ايه اخره ايه ايه بعد كده ونظرة الحس بمعنى انك تعيش اللحظة الناس اللي بتسمع الاغاني بتعيش اللحظة وقت سماع الاغنيه بس لكن ما بيبصش للعواقب بعد كده ايه اي انك لا تخلو ان تكون قد اطعت الله قد ولا تخلو ان تكون قد عصيت الله قد فاين ذهبت لزة المعصية واين ذهبت نصب الطاعة يعني في رمضان اللي فات مثلا كان وقت لما كان في قيام الليل وقت لما كان في التراويح كان في نفس الوقت كان في ناس بتسمع مسلسلات كان في ناس في نفس الوقت ناس بتسمع مسلسلات ربنا يكرمك يا شيخ طيب في الوقت ده الناس اللي كانوا التراويح كان بيتعب من طول الوقفة. واللي كان بيتفرج على المسلسل كان مستمتع كان قاعد يتكئ على الاريكه وقاعد يتفرج وهو مستمتع بكده تعالى دلوقتي نسال الاثنين اللي كان بيقيم الليل في رمضان اللي كان بيقرا القران في رمضان اللي حافظ على الصلوات اللي, اللي تعالى نساله كده نقول له انت لسه النصب بتاع الوقفه تعب الوقفه رجليك لما كانت اتعبت في القيام بجليك لسه بتوجعك لحد دلوقتي اكيد لا طب تعالى نبص للي كان بيتفرج على المسلسل اسأله كده قل له انت لسه مستمتع بمشاهدة المسلسل اللي انت شفته في رمضان لا ذهب النصب نصب الطاعة وثبت الأجر ان شاء الله اما الآخر فذهبت النزة وبقيت الحصرة ولا سيما ان تزيد عليه هذه الحصرة عند الموت وعند العرض على الله عز وجل ليذكره بكل شيء يقول لك عبدي فعلت كذا وكذا عبدي فعلت كذا وكذا عبدي الم انهك عن كذا يبقى اول حاجة لترك المعاصي للتخلص من الذنوب قلنا ايه هي النظر الى العواقب اول حاجة النظر الى العواقب تاني نقطة عدم النظر الى الحس طيب ما في صوت ما في صوت الصوت واضحة ما مفيس صوت ولا الصوت واضح انا كده مش فاهم بقى طب الحمد لله يبقى اول نقطة للتخلص من الزنوب والمعاصي قلنا النظر الى العواقب وعدم النظر الى الحس ثاني نقطة ثاني حاجة هنتكلم فيها الدعاء الدعاء اللي اهملنا في كتير قوي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اول مكان الرجل يدخل في الاسلام كان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الصلاة اول امر كان يعلمه الصلاة ثم بعد ذلك يعلمه كلمات يقول له قل اللهم تب علي واهدني وعافني وارزقني اللهم تب علي واهدني وعافني وارزقني وكان يقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من سائل فاعطيه اقصد هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من سائل فاعطيه فالفرصة امامك فالفرصة أمامك استغفر ربك وتب إليه كله يا رب تبت إليك يا رب يا رب واعلن توبتك إلى الله عز وجل يبقى حاجة. تاني حاجة معانا النهاردة اه طيب اي دعاء احب في دبر الصلوات وعند السود وفي الثلث الاخير من الليل طيب ثالث حاجه سامحوني انا بتكلم واحد اثنين ثلاثة ومعلش انا عارف ان الصوت ممكن يكون حاجه لان انا تعبان جدا يعني اسال الله ان يشفيني وان يشفي مرضى المسلمين جميعا فسامحوني يعني ان الصوت سيء سامحوني يعني ثالث حاجة معانا تدبر القران ان تتدبر القران الكريم للأسف للأسف احنا الى الآن مش عارفين نعيش القران صح لما تجي تسمع قصص السلف وقصص الصحابة تجي الصحابي لما كان يمشي في شوارع المدينة ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من المشركين انا ذاك فيسمع قول الله ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فيتعجب فيتدبر الايه يتدبر معاني القران فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وهذا الفضيل بن عياط كان قاطع طريق كان بيقطع الطريق كان سارق كان بيقطع الطريق على حجاج بيت الله كان الناس اللي بتروح تحج كان بيهجم عليهم ويسرق امتعتهم تخيل ففي يوم من الايام صعد على سطح رجل ليسرقه وهو ينزل من السلم وهو جاي ينزل من السلم سمع صاحب الدار كان يقيم الليل فسمعه يقول ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم, ل... قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما انش فتدبر الايه علم ان الله ملك الملوك يتودد اليه الله يتودد اليه يقول له ما انش بقى انك لي ما انش ما جاش الاوان ألم يأني لك أن, تخشع أن يخشع قلبك بذكري فلما تدبر الآية قال الآن يا ربي بلآن بلآن ربي بلآن كانوا يتدبرون القران أما الآن فقد هجرت الأمة ومن يقرئه الان لا يغادر لسانه تجده يحرز يحرز كل الحرص على ان يجع يفعل ختم واثنان وثلاثه ولكن نسي لما نزلت نزل القران ولما نزلت اياته قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مباركا لما يا رب لما أنزلت الكتاب لما أنزلته مباركا على النبي الأمة صلى الله عليه وسلم أتدرون لما أتعلمون لما أنزل الله عز وجل القرآن على نبيه ليتدبر آياته يتدبروا آياته أفلا يتدبرون الكرآن مش هتتدبروا الكرآن هو ده اللي احنا نسيينه أفلا يتدبرون الكرآن تدبروا الكرآن انك تعيش معانيه الجن الجن لما سمعوا القران لما تدبروا معانيه لما سمعوا القران تدبروا معانيه لما سمعوا القران قالوا ان سمعنا قرانا عجبا نحن سمعنا قران عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا أحدا الجن لما سمع الكرآن لما تدبر الكرآن لما تدبروا آياته قالوا إنا سمعنا كرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به على طول انفعلوا له وانت كم مره سمعت فيها القران بل والله اقول لك كم مره قرات فيها القران الجن لما سمعوا القران امنوا بالله وكفروا برئيسهم بإبليس الذي اتخذته أنت وليا من دون الله قال لك الله أنه عدو لك وقلت نعم ولكن لم تتخذه عدوا الجن أول ما تدبروا آيات الله امنوا به وقالوا على زعيمهم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا ان لن تقول الإنس والجن على الله كذبا إن فعلوا مع القرآن لما تدبروا آياته لما سمعوا قصة سيدنا موسى تدبر الآيات وعش معان القران عش مع الله عز وجل فالقران ما نزل الا على القلوب إلا إلى القلوب نزل القران للقلوب نزل به الروح الامين على قلب سيد البشر وخاتم المرسلين وانت كذلك اجعل القران في قلبك تدبر عش معانيه لما تقرا كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لما تقول كل هو الله أحد تعيش فعلا معنى أن الله خالق السماوات والأرض خالق كل شيء أحد لما تبدأ في الصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين تستشعر معنى الحمد تستشعر نعم الله عليك فتحمده عليها تستشعر أنه جعل لك سمع وبصر انه جعلك مسلم فتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تستشعر ان ربنا رحيم بك اوي لما شافك بتعصيه مش عقبك في ساعتها لا لما شافك بتعصيه اداك فرصه اداك بصر عصيته بيه كان ممكن ياخده منك لكن تقول له انت رحيم يا رب انت اديتني سما عصيتك بيه كان ممكن تاخده مني لكن ما لقيتش ارحم منك يا رب فتبدأ تعيش الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القران هي دي إنك تتدبر الكرآن إنك تعيش معه فلما تيجي عشان تدعو الله في الثلث الأخير من الليل تقوم وقعتين لله ترفع ايدك الى الله وتقول الله اكبر ثم تقول دعاء استفتاح الصلاة ثم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تفضل شوية تعيش معنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تقول انت رحيم فعلا يا رب انت ارحم بيا ارحم بي من ابي وامي تتذكر رحمته عليك مالك يوم الدين تتذكر يوم القيامة تستشعر هذا المعنى تستشعر وكأنك قد خرجت من القبر وتقف في ساحة الحساب ومن الناس من يلجمهم العرق الجامة وتتذكر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ضمن النزي شاب نشأ في عبادة الله فتقولنا أكون واحد من دون تستشعر ورجل ذكر الله خاويا ففاضت عيناه تستشعر في هذا الموقف والناس والأمم يذهبون إلى الرسل ويقول ليشفع لهم عند ربهم والرسل والأنبياء بلسان واحد يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم ويقولون إن الله قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله وتتذكر الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم وتتذكر أن من الناس من يذهب ليشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يزمأ بعدها ابدا يقول للنبي اني اشتقت إليك يا حبيبي اني اشتقت إليك يا رسول الله ويقول له النبي وأنا اشتقت إليك وتتذكر أن هناك أيضا من يذهب إلى النبي فتمنعه الملائكة ويقول النبي دعوه إنه من أمتي ده مسلم فيقولون له إنك لا تدري ماذا أحدث من بعدك يا رسول الله تلأخذوا يسمعون الغناء وتخلفوا عن الصلوات وهجروا القرآن إنك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك يا رسول الله فتيجي انت تقوله يا رسول الله انا هنا انا اشتقت اليك يا رسول الله فتلاقي يقول لك صحقا صحقا بعدا بعدا وتبعدك الملائكة وتتقول له انا من امتك يا رسول الله انا مسلم لكن يقول لك النبي صحكا صحكا بعدا بعدا تتخيل العرض على الله للسؤال يسألك عن كل شيء يقول لك عبدي ألم تفعل كذا وكذا عبدي ألم أنهك عن كذا لما فعلته ويفضحت امام الناس بس تصورة تتذكر كل شيء وكان القيامه قد قامت كل ده مع مالك يوم الدين تبدأ تتذبر القرآن ولما تسجد قل له يا رب يا رب لقد أقبل رمضان أنا عارف ان أنا مقصر أوي لكن انا عايز اتغير نفسي اتغير يا رب نفسي اكون حبيبك هتقبلني يا رب انا جات لك اهو هتقبلني انا عندي حسن ظن بيك يا رب انك هتقبلني لانك مش بترد حد فانت الكريم انت الكريم يا رب وانا تركت على بابك يا رب انا عارف ان انت لو ما كتبتش عليا نتوب مش هتوب يا رب انا عايز تطهر قلبي قبل رمضان يا رب إبليس دلوقتي بيذكرني بالمعصية الفلانية وأنا بقول ربي أحب إلي بيقول الغناء الغناء وأنا أقول له ربي أحب إلي يا رب أنت أحب إلي من كل هؤلاء زي ما كنت يوم من الأيام جندي من جنود إبليس انا دلوقتي عايز اكون جند من جنودك يا رب يا رب ابلغ نبيك مني السلام وقوله له سامحني يوم النبي تسب ثب. يوم ما سبوه كنت انا غافل ما ما ليش حاجه لكن يا رب انا كررت ان انا انصر حبيبي وهطبق سنكو يا رب كله ما يزعلش مني كله ان انا بحبه لكن انا كنت في غفلة. فخلي سمحني يا رب تبدأ تعيش مع القرآن والدعاء رابح حاجة اذكر رابع حاجه في الذكر لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عزني يا رسول الله قال الا يزال لسانك رب بذكر الله خلل تلف على طول بذكر الله وعايزك برضه تعيش في الذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب مش بذكر ربنا برضه تطمئن القلوب فدايما طول ما انت قاعد في اي وقت وفي اي مكان سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, الله, الله, الله فتشفى على انك تنزه الله من كل شيء تنزفه من قول النصارى ومن قول اليهود ومن قول كل كافر أو مشرك أو جاهد فتقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تبدأ تعيش الزكر تستشعر الحياة بالقرب من الله يبقى قولنا للتخلص من الزنوب أول شيء النظر إلى العواقب وعدم النظر الى الحفظ بعد كده قلنا الدعاء بعد كده تدبر القرآن رابع حاجة الذكر كان نفس اكمل لكن سامحوني فاني مجهد جدا يعني يعني اسأل الله العظيم الكريم ان يشكد وعصياني وجميع المسلمين فسامحوني على تقصيري اللهم ان كان في قولي هذا من توفيق فمن الله وحده وان كان فيه خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته